صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 فاتب سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودع شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين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 وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل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 ثم استغى إلى السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا واستكبر وكان من وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تقربا هذه ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا هذه من الظالمين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 فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهديكم وأوفوا بعهدي أوف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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنظروا سون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا, ولا يؤخذ منها وَلَا مِنْهَا عدل ولا هم ينصرون وإذن نجيناكم من آلِ فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى قال أتستبدلون بالذي هو خير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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما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 والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وينيكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل القربى وذل والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به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 وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فديق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون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 نبذ فديق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان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 بِنَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَرْغُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنفسهم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 والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 حَسَدَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعَفُوَ وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ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 انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وانا مناسكنا, مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتبو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى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 تَنقَلِبُ إِلَيْهِمْ وَإِذْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَنِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلكهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أعقبينه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرة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 وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِ لَفِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٌ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يديهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 113. صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَلَا إِثْمَ عليه إِنَّ الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك, أولئك ما ياكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة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 والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّزَكَى وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرَ مَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفب فعده من أيام أخر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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحب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 فإِنْ تَهَوَّ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعب الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 واذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَا مِتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهِ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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظلا من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.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 كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهد الحرام قتال فيه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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 ولو شاء الله لا اعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا اماتم مؤمنات خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفره بإذنه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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّ تَرَاجَعَ إِنْ ظَنَّ إِنْ ظَنَّ أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ بَيْنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعبدوهن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 وَإِنَّ أَرَادْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَرْتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين يتوسون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمحروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من قطبة النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا, إلا أن تقولوا قولا معروسا ولا تعدنوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذو واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طلقتموهن مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا وَلَا جَوْرَ فِيهِنَّ يعفو الذي بيده مَا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 والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروس حقا على المستقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَهْلِهِمْ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوا أت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترث غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا خاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أسرق علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله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 ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجان واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اتلفوا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 ما رزقناكم من قبل ايات يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة في الوسطى لانتصاب لها والله سميع عليم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 أولئك أصحاب النار هم فيها طالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آساه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويني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 أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يشيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمادك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكتوها لحما فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَبِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَمْ كَلِيَقْنَى إِنَّ قَلْبِي قال فاخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعومن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبعة مابلة في كل تنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله آسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما فقومنوا ولا وَلَا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أباك والله غني حنيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينطق له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 كمثل فلجنّة بغضوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين سئم فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير. أَيُّ وَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَقِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَاوَاتِ وَأَقْضَاهُ الْكِبَرُ وَلَهُ دُرِيَةٌ وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنون وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِن مَّا أَخْرَجْنَا لكم من الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعناهي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 للفقراء الذين أصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف في تعريفهم تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم وَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يَأْكُلُونَ الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المسك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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كساد أثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وآتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياخذ كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وَلَا ولا يبخس منه شيئا كَانَ كان الذي عليه الحق سفيها أو ضَعِيفًا ضعيفا أو لَا لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى ان لا إلا أن تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفد ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا